ولقد خذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن قمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم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 وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول ما يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله, يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم